مع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أقرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سيرتها الأولى وضرم يدك إلى جناحك تخرج غيظاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى